أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حانيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول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 ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التناق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء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 فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله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 فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا, واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضنال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 وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ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 فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ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 ذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 وَإِنَّ الْآخِرَةَ يَوْمٌ قَرارٌ مَّنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ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 تَدْعُونَنِي لِأَخْرَبَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن وأننا ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا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 وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا كنت بعما فهل أنتم مغنوين لنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخسنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى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 AND THE BED A haft mere And that the день is a date for not acake But ahave وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بِآيَاتِ الله يجحدون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 فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم جاءني البينات من ربي وامرته ان اسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من ثم من علاقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتٌ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنْ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 مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا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 وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينفروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوه وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما راوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون